ما من حديث إلى أمن من فيه ذلك الله رضي الله بعد من فيه ففلاسة أكبرون إن ربكم مرحبا فالأرباب كثيرة في قديم الزمان وحديثه من الناس من ربوه شيخه هو الذي يحرّل الله ويحرّم فيخضع له هو يوم يعرض الحاج بكتاب إلا يمثلة رسولة ومن الناس من رفور رئيسوه يأمروا وإنهاب ما فيه سخط الله وغضبه قلتك على هذا أن المشركين ومجمع سبحان الله حبيب وحاسم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يقرأ قوله تعالى سخدوا أحضارهم عن إذا من سارع احبارهم أحضارهم اربابا أرباغا وقد ذلك رسول الله أي شيء ايش هذا ارباط فيه لا يجددون لهم؟ ظن ان العباده خاصه على الرب خاص بما يجدد لهم لا؟ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين له مفهوم الهدى ومفهوم رضوانها قال افلا يحرمون لكم الحلال ويحلون لكم الحرام فستدعونه قال نعم حالفا سيكا إذا تستمي لهم فالذي يتسلعوا أحيان يتسلعوا شيخا هؤلاء ما سألوه شيخ صوفي وإما شيخ فهب المذاهب وإما وإما شرح الله يتسلعوه في أي المقصود هذا هو يفضع له هذا الشيخ احل ما شاء ويحلم ما شاء ويفضع ما شاء هو سلم نفسه له إنه يسمى الشيخ تربيه يعني قل الشيخ تربوه خلاص هو عند العزل من الدنيا يحل وشاحمه ما يعرف كلامه على كتاب الناس الاسولية اشتح له رب الناس الاسولية رئيس من الواسة يدعو قوانين وتشريعات والناس يسمعونها اتخذوه ايه رب الناس الاسولية ايه اسل عزل الشيء سامره وسنها في صحب الله وقف هو انسا جه من دون الله مشهد رئيس حلب من الأحزاب يأمر راعيه التخديرات وتحدث صلوفي يأمر المشاعل عن المشاع أشهد أن أراد من دون الله فأباء كثيرة وكثير الشيطان رغب اللي يتبع الشيطان سحب رغب اللي يجمع يعني ها اللي يخدع المال من حلف الحارة سحب المال أراد من دون الله لكنك عبد عنك فالله عز وجل يسعى لك من فالله رب تكون لك من اجل ان تكون الله والله هذا حتى تكون كان من بالله ان تكون لك من اجل ان تكون لك السماوات اجل ان الله لك من اجل ان والذي لك لو اجل ان تكون لك من لكم هو الذي يدعو لكم اجل ان تكون لك من ليش؟ لانه خارق خالق الكون والتاكيد هذا الكون من كلكله هو الذي خلقك وحسن تذم من اهل الكون اذا انتي تترك الذي خلقك وخلق لك الشمس والقمر والليل والنهار والسر والجيران في كل شيء سبحان الله هو الذي يتصرف في حياته تترك العبادات متاخرا من آخر؟ ضعيف فقير معتاد لا إن ربكم الله محدودت الله الذي خلق السماوات والأرض سيشق في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق الأرض هو في السورة سبحانه في السبعة أيام خلق الأرض بعد أيام. هو خلق في أربعة أيام خلق السماوات في يومين كما قال في verses الثالث قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أنداد هذه الأنداد هي خلقت الارض التي انتم تسكنونها وهي امكم ترضعون فيها هذه الارض هي التي خلقتها خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي هذه الجبال بهذا نسّس الأرضين والأرض جبل تدريها الله أكبر ويقول الأرض كانت لولا الرواس لون الجبال ما كان دولا مهم التزير وقد سبق بس العلم هذا في مخاطر يعني في خطط من خطط ها يعني عالم كبير نصراني جندي ولا نصراني الله أعلم ألقى محادثة هذا كنا احترم يعني خبرات العالمين أخصر في جواس العلمين دان يلقى المحاضرات ما هذا العالم مربوظ سليم نسيب هذا العالم ألقى محاضرة ومجنف ما ألقى فيها يحبت علمه قالوا هذه الجبال هي رواسي ترصب على ولولو الأرض ولولو الجبال لما صلحت الارض الأرض ونستخدمها وانت نستفيل حسبتها آيس القرآنية من هذه الآيات جعل فيها رواسي أنت من يجب تبقى فلما أسمى المحاضرة يقول عالم نعبشت هذا, هذا العالم المفراني قلت له أنت تعتقد بأن هذا القرآن كلام الله بقى لأن هذه الحقيقة العلمية ما اكتشفت إلا بالأمس القريب ما كان الناس يعرفون أن هذه الجبال رواصي التي تصل بها القرآن ودورانها يعني يتزل بها هذا أنا معروفة إلا بالعهد والقران والقرآن 14 قال بهذا الحقيقة فلا شكاً لهم خلف الله جاء العالم المسلم قال لماذا ما تفرم؟ قال ليه قال لا تدخل يعريكي هكي مسلم إذا أسلمت هل نبقى في خرية التصرف في حياتي كيف أشتجه قال له ماذا تقصد؟ قلت أنا على مالية قال ماذا للإسلام يحذر علي ويغمني ناكل بيميني وأنا حر ناكل بيميني ولا بشمالي ناكل بيميني يعني جواب شيخ من الانجليزي سينسي باجا هو كم سينسي كان يعني يعني اجي من اليمين اجي من الشمال هذا قبل سبحان الله نحن والحمد لله والتمام قالوا احنا عندنا اليمين له واضح وشماله واضح قال الشمال اللي دخلت الكل ونتوسع بالشمال وقته سنك يعني بالاضافه وعادره بالشمال واليمين له اشياء اخرى يبصح بالإيشار طيبة تدر قال لي انا عندي يعني سيبشي قال لي تدخل الجانب وتمس يدك الشمال وتمس في البيت قال لي سيبشي ايه انا سيبشي يعني سواء قال سبحان الله كان نحطة يعني امام الجماعة سبحان الله وامام الحجم انحطى من اعين الناس كان رفيع القدر سبحانه ست المحاضرة اتقنها سبحانه وقال بشيء غريب شيء غريب قالوا مع ذلك هذه العقلية السخيفة بهذه الفترة قد قال من بالاعين الناس يعني صرفت صنفة الاسلامية ايش ليه هذا وقت لا انك لا جذيب من احباد ولا جن الله يجب ان اذا اخواني هذه الحقيقة العلمية التي بها نسل بالأرض العزة يقول هذه الجبال يعني واقسم العلم على ان هذه الجبال سبص الارض لزجل الاخص وجود الاخص هي الفوق لا فهمت كيف يعني مغطسه في الارض هذا الاخص والفوق خمسات هذه الجبال ولا اضرب لكم مثلا مثل هذا اللي عند يسمع العجلات هذا اللي في صار العجلات لو كنت تعرفني ازاي ولا لا كما في الميزان يشوف دورة مها إذا شوف دورة مطلب الدورة موش متزيدة أشياء اللي هي كما بيجي الدردل ويتكسل بسيطة ها؟ الدردل ويتكسل كما بيجي؟ مش متزدن سبحان القادر العربية أشياء القادر الخالق العظيم كذلك أتشفوا هاري العديد اذا خلق الارض في يومين وخلق أقواتها وارزقها وبارك فيها بمياهها وبحارها والل وزروعها وثمارها وجعلها معيه لاهل هذه التربه ولهذه خلق الانسان ولينتفع بها في كم يومين اخرى يومين في خلقها هي ويومين في تثيثها اي و... يعني اصلاحها حتى تصلح مستعده لاستقبال الانسان حسب الغض اربعه ايام هل نصل يا ربناك؟ أربو العزة. خلق الأرض في يومين وجعلنا دلما. وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في, في يومين وخلص اربعه ايام أربعة أيام. أربعة أيام سواء. مستوية كاملة. ثم السواء إلى السماء. ثم السواء إلى السماء. عند الزواء. الزواء السواء على. والسواء إلى. وسوى لم على الارض ولن يكون لدينا سوى ايدى انا انا انا وسوى انا انا انا جاسر هذي انا انا فسوى ايدى انا انا هذه انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا وعند استوى على العرش ثم سياتي ان شاء الله استوى على بمعنى صفح على العرش والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها عن عن العرش الله اوصله القرآن وقال العرش العظيم اعظم مخلوق هو عظيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول السماوات السبع ونحن السماوات السبع المقصود يعني عظيمة والأراضون السبع في الكرسي ما أطلعه، في الكرسي كسبع دراهم ملقى في الصحراء، هذا حديث الصحراء، حد ابن كثير، وقل حديث حدده الصحراء. السماء سرعة، الأرض في الكرسي والكرسي ومحر قدر. يقول فيها كأنها سبع دراهم ملقى في الصحراء. هذا ما هذا من الكرسي، وهذا الكرسي بهذا العينان يقول كحرقان ملقى في فلاس من حل واحدة خاتم صغيرة مربية في, في الصحراء بالنسبة إلى العرب، الجرذ في العرب حل واحدة حلقة صحة يعني خاتم صغيرة جدا مربية في الصحراء دي عرب العرب هذا العرب بهذا العبر رب العزة لا يفعله غني عنه لكن فعله صدر استواء عليه ما نستوى نعم و... معناه ما سعة السعل عليه ونستأل ليس بالمباثرة إذا كنا اتطار على الجبل واستددنا لا سدر. لا إذن العرش هو في حاجة الى الله رب العرش العظيم فالله ربه ومن المرضوضية بمعنى له في حاجة واحتاج فخير والله غني عن كل شيء حتى على العرش فالعرش محتاج إلى الله لا فالله محتاج, محتاج ومع ذلك يقول ثم استرى على العرش استرع. ولسه على هنا يزيني معنى الذات وعلوم الذات وعلوم القهر والقلبة وعلوم المكان نعم في ان سبحانه وتعالى حِنَّ رَبَّرْكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ إِلَّا قد يقول قائل فين الأيام الأيام يعرفوها مين في الليل والنار بطلوع الشمس وغروبها كذا أين الشمس وإن أغلب الشمس وباقل أفضل والله يقول خلقت السماوات والآن في ستة أيام وهذه المبنى نبهنا عليها من رأس رأينا أيام يا إخواني لا إيش حاصة بالليل والنهار كل الايام الأيام الجنة ونعيمها سبحان الله يخبر الله القران منها للجنة أن الجنة في الجنة وما فيها لا شمس ولا قمر ما فيه ومع ذلك يقول فيه ليل ونهار كان <تكلم> ولو رزقوهم فيها بكره توه ولا مرزقوهم اهل الجنه يرزقون في نعيم من النعيم ولو انثوهم فيها بكرة وعشيه واخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل المؤمنين يرون الله في كل يومين وبترف المؤمنين يرون الجمعه احلى الجمعه كل جمعه كل اسبوع في الاسبوع في الليل والنهار الليل والنهار لا ياتياني فقط في الشمس والقمر لا ولذلك يقول الله عز وجل هنا ازيلتم وضوحا الليل والنهار يحتاج نسبيا فمثلا بالنسبه للكره الارضيه الليل والنهار حجري ماشي ساعة فيه كواكم الليل والنهار كوكيل عنده الليل والنهار 1000 ساعة عابك تضور دور كاملة ي найти لأن الدور الكاملة ينافق نيكступ اللا ساعة للها الكرة الأرضية لذا ما بتضور كاملة يتطب 24 ساعة كيس وكف ما يدور الدور الكاملة يعني الليل والنهار فيه عنده ما يتطلا一個... الا 1000 ساعة وكيس مليون ساعة وكيس مليون ساعة, وكي مليون ساعة. وان يوم عند ربك 1000 سنه فينا سعدون بهذه النسبه لازم تعرفوا معنى قوله تعالى خلق السماوات والارض في سته ايام قد نقول يا من اهل من سعدون كما قال في سنة. ها في الايه الاخرى بالنسبه الى 50000 سعدون من اليوم يوم مين خمسين الف سنة يالي. لا. هذا يضعي. في اليوم الخيامة. واليوم الذي عند الله. هذه سنه آلف سنة في سنة الماسة عندهم. اذا من نعرف يا اخواني قد تكون في في ستة ايام. قد يقول الله الله سبحانه وتعالى قادر ان يخلق السماوات والارض بيكن. انما أمرنا لشيء لا أردنا أن نقول له كل فتح كان سبحانه ويخلق السماوات العليا ويخلق الأرضين السبع بكل فتح خلاص لا يحتاج إلى ولكنه سبحانه لحكمة لحكمة اخصدصها لحكمة عند الله أو حكم هناك حكم اخصدصها ها يعني تضاعم الله عز وجل أن تكون هذه المدة سبسة ديارة لا تنسى دخلتها هذه منطولة إلى الله عز وجل علاج علاج بعض القهاش فيها أقول لك لأي مستية مستية شبه هي, هي الحرب والسليم والسلجة والاربع والثميس والجمع واللي هو لعدى الله قاد ورصح يوم السبت عيض لعنى سبت الله يعني يقول لعنى المجزانية ما تلقى في علام الساعة قالوا ها ارسح نعم. يوم السنة ارسح. فالله عرض عليه وقال خرق السماوات خرق السماوات والارض وما بينهما وفي السنة ايام. وما آل السنة للنغوط. ما حق ما يجل ايام. النغوية الايام. عمر الله ميه? واش تعلم? قالوا لهذا الحرام قالوا لهذا الله سلق على قضاه ونزل مع ما على أدع الله، ولذلك نحن من عيد من راح عن هذي، بس يعبد الصلاة ويعبد مشي الله. جل نار الصمت، نار من عجية خلاص من اللي خلاص. الله الذي خلق السماء وبر إلى عرب ما في فطراته، وضرب إلى عجيه وهذه الموجبة لعزاتي وطاعتي. عادر البغي كله من يعبد نيش لأنه هو اللي حلقنا هذا العالم أن يكون كل قلم من ذلك هو عرش من نحن وذلك فهو اللي حلقه خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم نستوى على العرش ثم قال يدد من الأرض عني من الله عندما خلق العالم فلا تقول لي شيئا كما هي عقبة شرطة ثلاثفة يقول الله ترك ترك هذا العالم يفعلنا لي وما ما بقي له سر بهذا الكون سبح الله جل متعال الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولاذاذا اذا ستهما من احد البابين فالله هو الذي يدير هذا الكون هو الذي يحيي فيه فيهم ملايين الملايين الملايين كل يوم الكائنات الحيه من البشر وغيرها وغيرها تخرج هذا العالم وتدخل ملايين ملايين ملايين اخرى كل طحلة كل دقيقة تخرج افواج بالكارنة الحية وتدخل افواج كل طحلة بدل سلسان سيئة في الكامل فيك ذرات وفيك انا في خلايا تموت وخلايا تحمل خلايا تذهب وخلايا تاسم ايه؟ ايه هذا شباب حال الودي الودي انت تشوفه عام ورجل والبلميحة اللي هو الآل ودوين كله كم يجب فكذلك انسوا فيك إبراسة في وإحياء فالله يدبر هذا الزوال ويوسف السماء أنسى عرضه كل دارسه. دارسه كان دارسه دارس لكان ضائل رسل وخير وخلل والفجاة ويوم الخير ليهدو كلها على العالم فلولا امسان الله هنا ولولا رعايه الله هنا ولولا عنايه الله ولولا تدبير الله فالسنواته في, في الأرض. لم شاهد العالم. ان الله لا ينام. ولا يطلق لهاني النام. يرفع القصة ويستدع. يرفع اليها أبل الميل قد عبا النهار واما النهار طيب. يعمل في السبرة. لا لا في نحنة واحده يرزق اقواما. ويرزق اقواما. يرفع اقواما. ويدرق سبحان الله يبرد اخوان وليس اخوان اسمه elevation هو واحد هو الذي يدبر هذا هدف الكون يدبر الكون من السماوات وحالته اشياء صحت واشياء تاهت ملائكه بالسنوات. سبحان الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام في مستوى العرض يدبر الامر ثم قال ما من الشفية بثمان الملت بثمان الموت ما من الشفية لا بعداً ما, ما, اللي بعد اللي ما في أحد يستطيع أن يتدخل في الشفاء كانت عقبة المشركين أشيئة عقبة المشركين يا عقبة المشركين عقبة المشركين كان عندهم آلها عندهم جواني آلها عبارة عن أمرياء عن صالحين عن أولياء مقرضين يتقدون ويذلون لها حياتهم يدعون انها تشفع لهم عند الله اذا بغى نسولوا على داش امل يمشي على هباله امشي عند الله تجاده وقل له مع الله وتصرفوا الله ادعوا لي ولد، يعطيني العافيه ها يعطيني الرز، يعطيني كذا وثم الشفاء في الآخرة تشفع لهم في الاخره ليش لان المشركين كانوا فرقتان فرقه لا تنام من بعض ومنثور وفرقه كانت تنام من البر وماذا يقول الله عز وجل؟ يقول لها ملايك شفاء عمال عند الله يعني أول كيف كي ما تنكرون بيمكننا البعض والنجوم لا أتدر لا طبيعة تعتقد هذا العز هذه ها ف... ها فلذلك إخواني كانوا يعتقدون أن هذه الأسلام أو هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الأنبياء كانوا يعتقدون للملائكة فاعتبر أن بلاس الله صلى الله عليه وسلم كبيرة ويقولون هي تتدخل عند الله وتصفى عز وجل الله صلى الله, وصر الله. بدون اسم من الله فالله اعتبر هذا ايش كفر وشرك بالله وعالم قاصره رسول الله على هذا على هذه العقيده الصغيره خفيفه كفر ليش؟, ليش هي ان اعتقادهم بدون اذن من الله يسئ سبع منهم انهم يذبحون عليه قلت لهم ليش يذبح عليه؟ ليس عند الله ليس ليش ليس عند الله ليس ليس تقبلوه ليس عند الله ليس يشركوا الله كفرا عند الله هذه العقيده مساعدنانا ولا لا قل لهم عليكم والله هي بعيدة فالناس يذبحون الثيران ويذبحون الاكباس ويدبحون الدجاج والقراريش ليش ليش لفلان ليش على اخذهم باش يذركم الله كذا والله اعظمكم شيء كذا من دون الله ما لا يذرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء عند الله. ما نعبدهم يعني الناس من منشغلهم ويدبحوا لهم وينطوف بهم ايه يقربونا عند الله نبعث واداء لا اله الا الله هي العقيده نفسها لو كان الاسلام زمان والله ان غزى حد بلاد الفتح البلاد العربيه كلها يعني قاسلها ويجاهدها وانا اعطي بس الخير ويثبت لي العقيده الصحيحه كلا يا ابن الجبل لمن تظ الله والله حتى شفاع كل الله شفاعه لله فالشفاعة مرة أشتغل هذه الآية فالشفاعتين ماذا يا شفاعتين ولكن بني بمن عندنا الشفاعة شفاعتين الشفاعة مشروعة وشفاعة ايه صف وشرف بالله اذا فقط انها بغير الاذن من الله هذا شرف بالله واذا اعتقدناها من الله وان الله يرطيها بمن لأهتلاء الله لله لماذا تستطع هذا صحيح كلاما ايوه اذا طلبت الشفاعة من من تطلبها بالله يا ربي شفئ فيا الانبياء والمرسلين شفئ فيا سيدنا رسول الله يا رب من فيه صلى الله عليه وسلم جئنا يا رب النبي شوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاك الذي بغيت اقول فالشفاعه مطلوبه او ها والرسول صلى الله عليه وسلم سبع شفاعات اسم النيات ديال الشفاعه تع الله لسيدنا رسول الله الله النيات ديال الشفاعه اعلاها وافضلها هي الذي يغبطه عليها الملائكه تقربوا الانبياء والمرسلين هي اللي تجلكم سعرسات القيام ثم المقام المحمود الذي يقومه صلى الله عليه وسلم ويحمد عليه حينما ياتي الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعه فينهم فيذهب عند الله ان وجد فينهم يسجد تحت العرش ولا يزال ساجدا حتى يثني حتى يثني الناس عن صله يقولوا حتى يصير من ويبقى ساجد حوالي من الهام قالوا يرحلون سبحانه وتعالى نحامل قلنا نفسك لله سبحانه الله ينفقه له وثم يرفع قل لو تني داب الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسلتعطى واشفع واشفع في الدنيا نعم عند الشفاعة الآن في الدنيا عندك ضعونا لبعض يشفع ولذلك الصحابة طلبوا من رسول الله عز وجل وهو على المنبر المطر له لهم ويتقولهم الله بعض وجل ايه اجل المطر هذه الشفاه مطوبه ولا لا ربنا يغفر لنا هذه الشفاه ربنا يغفر لنا والاخوان النبي صلى لك تغني مرسي طب ما مش بقى هذه هذه عبد كان لا في الدنيا ولا في الاخر ستطلب لي شفائك هنا او يسالك هذا هذه شف وهذا هو الكفر اللي كان بيقوله جابر رسول الله صلى الله نعم اخواني يقول بعض وجه الشاهد ان الله بالشفاء لا شفاء لمن يقول ذلك الله ربكم هذه الاشياء كلها من ما الذي صنعها الله ربكم معبودكم وخالقكم تعبدوه تعبدوه احق ان يعبدوا ان يطاع ما سيستفيدون لسواه ما في احد يامر او ينهى ما في احد يقول هذا حلال وهذا حرام ما في احد يستحق ان يخضع له الا هو لي لأنه خالقكم وخالق السماوات والارض وهو مدبر بجانب وهو الذي أشبع بي أفلس التورون يقول أفلس التورون ما عندكمش لأقل تدبروا في هذه الآيات وفي هذه الأدلة إذا تبرتموها وتفترتموها هدف من طريق صحيح وعرفتم من هو المعبود الحق أفلس التورون ما عندكم زك ما عندكم فكرة ما عندكم عقل أفلس التورون ما قال ثم قال إليه مرجعكم جميعا لنكنكم تصاقون سوقا في الظهر رب مولد الحلمطلق الان تفعل ما شئت ولكن كما سوف وهو يخلص غادي تنصق مربوطا بالضل اذوقك القول ديال رب العزات تفهموا البلايا لا بد ان تصاق اليه وحده ولذلك يثبت اليه الحق اليه مرجعكم جميعا لا يديك ولا واحد وقائنا بكل واحد عنده انت الشارك منه خلق من الضبناء الى انه بحرار نصابه الى انه بحرار قطاع هو ولي كل ذلك محفظ عنده ووجدوا معنى عملوا حاجة وإليه مرتفق الجنة ثم قال وعد الله الحق هذا مجلح الله يجبين عندك بتعديد هذا الحق الحقيقي الثابت ما بالمرتف الله وعد به لذلك يقول عن يتيب الشيطان الله من, من, من الله من اتيالكم الى الله ماذا والدليل؟ قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قال كل واحد يأتي يعود. ما. قال إسكو جا إسكو جا تقول إسكو جا إسكو جا من هنا ماشي تجد ترى له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو سبب دليل على عادته ذي. أنا قلت لكم من عن ماذا الله زوجك بريحة. قلنا هذا في الايجاد مع مسجد عظامه ست امام رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يسخر ويضحك يس يستهزئ برسول الله يقول له اين صرت هكذا ويضحكك ويلتمس ويضحك هكذا, هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يعيدني كما انا ويقول نعم الله عز وجل يعيدك كما انت ويدخلك النار ويرزق الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسيه حلقة. شو بنصحابك ونسيه حلقة. خلقه, خلقة. والدليل هو الخلق الاول ليش لطيف بدر ما تقدرش يخطف سبحان الله والازياء قال من حينما يرمي قل يحييها الذي شغلته يحييها الذي انشا هذا المعنى لا اله الا الله. الله فكذلك قالها الى الله ذكرهم جميعا بعد الله انه يضر خلقه ثم يعيده ليش يا ربي هذا كله علاج <تصفيق> سبحان الله اعلاش هادشي قم بش يكملوا المسيرة ليه؟ لان الكمال البشري خصوين زي الكمال البشر خصوين زي الكمال باقي باكمل ليش اكمل بارحونا كم من انسان يتعب وعمل ذناء حياته وكيعمل وباقي باستخوص ومشار لخطة هكا لك كين يصلح وكين نفسد كين نفسد وهدد وفي وسرا قولا تقى مروع وعمل كل شر بالسيف البهي ونشرها فينا ومن لا تدخر ابد لن ياخذ الى قضاء هو ممكن عامل ابن يو جاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقد صلى كثيرا وصام كثيرا وحج وعطر كثيرا سبحان الله نسخر ملائكيه نسخر قرانيه نسخر ربانيه والمشاعر تاعنا هاشي كل شيء شريم اذا قاعد تشوف مو منون اللي حين في ربه بالله صالح والدبابه تجي في الطريق والمسلم المسلمي نو مسلم المسلم اللي سلموا فليلهم تيشوفوا هذا هذا المشاعر والله يا واحد ما تخليش هذه الجزيره هذا يعني العشرات والمئات والالاف من المدنيين العزلا سطحنهم الدبابات ويضمونهم شغل في جزء يطمروهم هكذا شفتوا بلين فيك مشاهدة منكسين فيناش حياة اين مليا المسلم اين هم أي يا للعنة نسأل الله العافية هذه الامة ماسس خلص هذه الامة قد عليها لم يبقى لها لم يبقى فيها رمض من حيات خلاص. لفنة فاسعة. اللهم اسألنا. <تصفيق> الله بذلك المستعاد. وعلك السكلان. أما هذه <تصفيق> المخالصة. اعلاش يا رحمة. قال ليزي الذين أساءوا مما عملوا ويزي الذين أحسنوا بالحسنى ليزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسر. العدل الكابل. <تصفيق> يقول العلماء انتبهت مفسيرين هذا والكمال الكمان باش يستقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار الفشل والفسق المجرمون والظلمة يستقرون في النار ليأخذ جزاءهم والمؤمنون الصالحون يكونوا في جوار الله يتم سعود بالجنة ونعيمها ونظر الله والنظر الى وجهه ليش؟ لأنهم أدعوا اهلين سكت جل كمان من النار ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم وآخر في السماوات والسوار المدين وآخر في العالمين ما خلقناهما الا بالحق والخارب بالبهران ما كان لعبوش خلقنا هذا الكون واخلقناك موامرناك وصلنا الوصف ونزلنا التوسم ونزالنا من هاي ما لعبوش لعب هذا العب? لا ما خلقناهما الا بالحق هذا هو الحق كش يحق الحق بالطباط فمن شاف اليوم ومن شاب إذن قال سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا صدقوا بهذا الدين وموجر دعاً إيمان فقط لا إيمان عمل إيمان حركي إيمان يرى في الحياة يرى في كل في الشوارع وفي البيوت وفي المحاكم وفي المدارس وفي الوزارات وفي المحاشر. كل مكان ثلاثة إيمان عاملوا الصالحات لأش لا لأن هذه الأعمال الصالحية لإمسئة هل لأن يكون في تلك الدار الصالحة لئن مدخل اهل الطيبون ما يدخلون صليان درس على الصالح بس استصلاح تكون ثم له ودع عمل الصالح ما صالح ماتشوه. ماتشوه. ماتشوه. ماتشوه. ماتشوه. ماتشوه. في عمل صالح ما يدخل وتبرص ايش ودخل بالقصد في الايه الاخرى قال من فضله ودخل بالقصد معنى بالقصد يعني بغير ظلم ما يظلم احد ايش معنى بالقصد يعني تجي صالح جادر المثل وزاكه بالمثل ووالبعسيه بالمثل لا لا مو قصده لا لأنه لوع الله الله وجل بالعدل بالعدل عنا بالعدل فمن ما منشان ما في دعوة حبذوا الله في دعوة ولكن من فضل الله عزنا كم؟ بعشر امثالها أو كم بعشرين كم بخمسين كم بمئة أو كم بسبعمئة اللي ينفق الدرهم في سبيل الله في الجهاد في الشيشان أشحال يعطيه الله عزوجل درهم درهم على كم درهم ألف سبعمائة ألف مليون لسعة مائة مليون خا هذي نقطة وكيف لا أحد لا أجرهم بغير حساب مول برسالة ورسائل مائة ألف ولا بغير هذا ليش من وأكبر هو أن الله سبحانه وتعالى ما ينظر يدري لأعمالنا لو جازنا بأعمالنا أحسن الله يدخل عشر سنوات عشر سنة وشو الجنة بعد عمليها العشرة يعني مش حال بكل عشرة مع عشرة من مئة سنة مئة سنة وخروش برعا لا لو الله معنا هكذا خلاص من المجينة شو حال عبد قول سبعين سنه عبدوا سبعين سنة في قبل الجنة او سنة ببعض عشرة وخلاص لا الله وتعالى ما عملناه من بالفرد شو الفرد الإيمان ها ها الايمان هذا الإيمان اللي عندنا وش جنة من الذي جعلنا نؤمن به من الذي جعلنا من أسبائه وأحبائه والمجاهدين في سبيل دينه لهذا؟ ما نحن لها لا الله وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله الله الذي اختارك الله الذي قربك الله الذي ادناك الله احبك لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم أوه. او اهداته. اذا انت يجيدي النار. ما يعرف ناشى. كل كله هذا مفضل. ولكن قال هنا تلقص ليش? قال لا يوم للنسخرة درها. انت قلب بالله عملك صالح على عدد الجاسك عن الصغير عن <شك> <سؤال> هذا بالنسبة المؤمنين. بالنسبة الكافرين. قالوا اما الذين كفروا. كفروا بهذه العقيدة. كفروا بهذا الدين. كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالبعث والنشور. كفروا بهذا اكتساب من السلام حتى الناس ولو كفروا بجزء واحد من هذا الكتاب عاش عندهم شوف الآن هؤمن الصالحين يجب وشوف الذين لا كفروا انهم شراب من حميد طعام من غسلين ومن زقوب وشراب من حميد يشهو الوجوه يسهر به في مطولهم والجلود والعجل بالله استطاع الابوه وثم عذاب وسمع عذبه القديم يا ربي قلبي متقور بكفرهم ثم اخذ جل ايضا من مظاهر عظمه الموجبه لطاعته وعبادته ما فقط السماوات والارض فقط هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا اش للشمس بالشمس هذه الشمس دافيه هذه الشمس عندنا بحث ضوء في الليل فلان يصريك يبقى يخطيه في البيضاء واش يقدر يعيش هكذا في الفضاء يعيش لا باش خصه خصه احتر فيها وحتى وحباقها حرارية عزولة منها بحي المنزل ما كذا سبحان الله الطاقه الحرارية هي هذا الكوكب العظيم اللي خلق الله لنا هذا بسبب ان يعيشه بيكون بيكونش هذا الكوكب مشينا وهذا الكوكب ينكاشر في السبليل على الله ولكنه لكنها الإنف الإنف هو الذي تمثل رغم أن الله يدلل, يدلل على وجوده وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته بهذه الشمس ولا يجبني شيء يجب الشمس يعمرنا شيء في الشمس وكشعر الجلدنا وسجدنا لربنا وتسعرنا واعتبرنا مثلا قل لكم لو كما تنسى الشمس ما في ولا قمر، ولا من النهار نهار نعماش ترسل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 نعيش بلا ضب لو اخرقوا ما سلس لا بجي سلس ما سلقة لا ولا قمر ولا نجوم ولا كوكب ولا تهرم ولا, ولا شيء ولا وقيدة لذا يذهب منها ما يجاد ما يجاد الطاقة الحرارية الشمسية العود العود هندي يشعر ليه يشعر الشعر الشعر الطاقة الحرارية الشمسية هي اللي في عند اسمه الحرار عاكم ليه هذا الغاز قريب الآن غاز كي يشعر شو من اللي يعمل في تقع حراري الشمس ولو لم يكن يا اخوان في حراره في ضوء والله ما نعيش ابدا تزور فضل الله ما حد سبحان الله ما في حد الدهر ايوه سلام عليكم يجي على الشمسة ديها تضو لكم فالضو كله اللي كنشه وهم سبحان الله حتى الماء هذا الضوية يجي من الماء وفيه برد من الدهر الاكسجين يجي في الماء والاكسجين ميجي من التاقل حرارية الشمسية الماء تونيك يجي من التاقل حرارية الشمسية سبحان الله النار يتيم النار ماذا نقدر دلنار والنار دلنار كذلك ولكن سبحان الله هو الذي يجعل الشمس ضياء كان ما كان شيئا الضوء ما نعيش بنا ضوء ولو بعيدنا ولكن كل شيء سينار الله عزيز ايه فايش بس انت افتردك الى نبيتك ولا للسوء ولا, <تصالح> ولا, ولا لقضاء اي حاجة لا إله الله. فالركون من الحياة في أمره بالنار والذل. ولذلك ترى في سورة البقرة القول الحياة الإيمانية بالنار النار والنار. ليه? ويمثل القرآن بالنار والنار. مرة ضرب المثل بالنار ومرة ضرب المثل بالنار. لأن العالم سكرت الكب الحاير كله على دي. حتى الحضارة قامت على هدي. تقول تقول هنا الراسو فيها جد وهاوله اولاد صنفوا من اخوان ان على شلاءة تضحية يبقى له الخير نعم ما من يذبحها على مستقل على المستطيع والله لو جاء في ملك المس... اللي ما عنده جاء وجد ساعة بل يضحي لا لا مجاز معلوم هذه ما فضل ان يذبح على كل حالية تطلب ان تذبح ما معنى ما... ذلك هذه تجيب على من أعلم أنت هو الزعب في مالي إذا جاء الله إذا ضحى وخصوص الأضحية اللي كانت صار. يعني يجاوز غلاء الباحشة يجاوزون الحدود يحط الأضحية 200-300 سنة للفرق 200-300 سنة للفرق في نسبة المسكينة خلاص فيه. يدوز يعني فيها شهر قبل ويدفت على ولادي جاولة جاولة جاولة. يعني يفلكت شيء كله في النهار لا ما بيعلم الله بهذا المسكينة بحيث ضيق إذا كان عندك مثلاً البراند، مثلاً البراند لا تحارب، خب قلبك هذا بعدي صعب. جاء رونا، احنا متفقون بأنه ضاحي ونقط يعني نقط الجناة، نقط البراند والمساكين كل منها وضعه القانع والمصر البالس والفقير، بالس الفقير، نعم فعل كل حال هي سكونه. ثم يقول الآخر يقول يعني. يقول هو حلول حل حل على بس على هي حلول ليلة الصيام في ليلة الجمعة يقول ما حد هل عن صاحب الصيام يصلي الجمعة مع الجماعة لا لا يجب عليه يصلي الجمعة ولو أنه عريس يعني إذا ليلة دخل على المجلس وثم سمح الجمعة يجي يصلي ولا لا ما المانع لا شو العروس الص الصلي وبارك الله في زفافك هاي إيه الصلاة في الجمعة كلا لا ثم ماذا تذكر العلماء والأعذار من أعذارنا توجب أو تبيح صلاة الجمعة الزفاف ما لا في هاي لا تجدوا إدعية في ذنبك الزفاف أبداً من أعذارنا من أعذار الخور من أعذار يعني سبحان الله ال المطر يعني وحش اشتور غيث او شك من هالي بعد كذا انا أمه... او قالوا اذا كان معه بحيث لأتيس هالجمع حليك تيس ولكن ما عليك يسأدني الله رأيك ولكن تصلي الجمعه اي شيء خلق عليك قول شلق عليك وقول تيسي فلوس قولت ما عندك قال هذا عوضي ليح لكن ماذا ماتت ماتت الجمع نعم اي امت الزفاف هابلي ثم يقول الآن الإنسان عنده الحلال والحرام هل يجوز عنه يزكيها يا اخي الحرام لا يملت يقول الزتاوى جبعنا على من يمشت يعني المال الذي دخل الملتك أما المال الذي لم يدخل الملتك فهذا ما يجب عن شيء إنه يجب تتخلص منه إذا كنت غني غني عنه تخلص منه ما واعطيه من وعطيه والمساكين والمحاول ما يحرق لأنه ما الله ما من في البحر ولا يحكم الناس دي ساعتي يعير الفقران بشكل كذا واللي عنده مش صح كلامنا يصرف في المصالح العامه المسلمين صمموا الطرقات حفر ابار في الحوبه سبحان الله يا المسجد، أما اما يرمى لا واذا يبغي البحث بعيده عنك ما صدقه لك زكيه مثل كده في المحرق شوف دي هذا اللي تدفع الزكاه على خرج منه والزك اللي عندك حلال طيب اذا بلغ من انسان زكيه واذا بلغ حلال لا هذا الذي عندنا ولهذا يقول علماء المال من شرطه ان يكون مملوكا لا ممكن ممكن ممكن. لا تقل كان ملك ثم يقول هل يجوز الاكل مع تارك الزكاه تارك الزكاه يعني اذا كان عدم اجلك معه يصدره ويرد الى الحق الحقيقي فهي نعم أما إذا كان هذا لا كل ما عروه أجرد قلت تساق الله يا فلان قلت لك هميش الزكا أجرد الزكا الله الزكا أجرد الزكا أجرد المعروف كل ما عارفه. نعم هذا من نصف كلاو دي النصيح ثم يقول الأخ الكريم هل تجوز صلاة مسلم في الكنيسة إذا لم يجد مكانا يصرف فيه غيرها كما لو كان في بلد مرحب الصلاة في الكنيسة في عباس اللي اللي في الكنيسة هو جماعته صلّى في الكنيسة. لا يوجد فيه صلّي. صلّى في الكنيسة. إنما ينبغي تخرج السُلبات، في بالتصاويب والكادا إلى خلف أحد ماريّة، إلى ما ترجم الكادا إلى خلف بريدة، على طرائقه. الصور الشيطانية تخرج. ثم ما في الكنيسة. وعمر من لما ذهب إلى الشام ولاقى المطارقة هذا. أذن يؤمنوا له في أمير صدية في كنائسهم قال لنا صليتوا لكم في كنيسة أخذها المسلمون يقول أمير مبني صلتهم فهو لم يصلي فيها خشفة عليهم إبقاء عليهم من سماحة الدين الله أكبر من سماحة الدين الإسلامي قالوا خذوا لكم كنيسة سلتكم نصلي فيها قدروا معتماد. يقول أمير كوني صدرة هنا خلص. لكن لا تصلي لكن الدعم بهذه مرحبت في أجل عبد ما خشي هذه الأمير فصلى في الكنيسه قال: هذه ثنا ارض الله وارض الله كلها مسجد كلها مسجد وجعلت الارض مسجدا وترابها اي في الكنيسه ما عدد مثل خلاء يسقي قبر هل تدخل في المقبره هي نعم هي لا هي تدخل في القبر صحيح لا تدخل ثم يقول بعض المسلمين يواظب على الصلاه في المسجد بعض المسلمات بعض المسلمات يواظمنا على الصلاة في المسجد تخرج إحداهن إلى الصلاة بدون إذن زوجها كما أن بعضهن يسمع او تسمع أصواتهن متحدثات في المسجد، فما صلاتهن وهذه الوائد وفاة معلوم أن الرسول صلاتهن يقول لا تمنعه مع الله نساشد الله هو بوجود المتخير يقول مرأة تصلي في بيتها أفضل وأفضل وأفضل, وافضل. حتى في بيت ده. تصلي في البيت ولا تشرب، أنت مشي في عزوجزين، أنت مشي في البيت البيت هذا خراب، وجبت في البيت، تعطيها الله صار، تصل في البيت لا، شاف الصار في البيت لا خراب، مية سنة الظهور العصر مية سنة فارس، المطب مية يا ناس، وجبت في جد الدين، والعصر ألف ومع ذلك بالنسبه للنساء بيوتهن خير لهن يقول النبي عليه الصلاه والسلام في بيت الله الحرام الكل في المسجد يقول بيوتهن خير لهن من المسجد إذا دخلت المسجد مش معناها ما دام لا تنحي انه لا تجيء محظور في خلاف فيه في فشاكل في مصائب تبعك انزع على المشاكل انزع على إذا اذا كان في مشاكل في امور نعم اما لا فلا قال لازم النعيم ما الله لا شكر الله وبيوت النخل ويقول عمر رضي الله عنه قال لزوجته بسري بسري لازم هديبه المشي مثل قالت هي تمشي قال له قال, قال, رسول قال ما الله عنه قال لك زين خلاص هو قلب بنت دخلتها هون وطلع رجل عصم قال لها لازم الله لا شكر الله خذ خذها خذ خذها تركع وين اختبئ قال له قالها في الطريق وهي ماشيه في البجن أو في الاشجار وهو جبده بالرده ايش بدها يعني وهم نمشتو ايش بدها وهي نجلس نجلس وامشي لما جاء لا غلبخت قال لي ليه ما يمشي في الصبر وانا ما غلبخت ليه ما يمشي قال لها قالت له ما بقصد الدنيا خفت الدنيا خفت هذا فعهد عمر رضي الله عنه فعهدته كيف اليوم فانت تتعب اذا كانت امور مشريها امور مخربيه يعني ما جاب عندك دين عصر عصر إيش عصر هي أرب سنت عصر إيش عصر الويلات والمرصليات المتربص يقول صوتهن صوتهن في المشي صوت المرأة يا اخي الكريم غير غير عورات ما صوت عورات ولذلك الصحابة الرضي عنهم سمعوا كانوا يروون عن السيد ع شو عندي سيرة كلهم السيد عاش كذا كذا تعقيد حلقات علمية وروح جام وسلام وجهه سلام ازاي عندي رياض ياخذونا عنها الحديث من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يخذون عنها انما هي يحرم عليها ان تزين الصوت وترقق الصوت وترخف الصوت وتزينه لان كما هي عاده النساء كان من طبيعه الجسم ولا كان مع شيء راجل عادي طبيعي ومع اولادها ولا قاعد بس تكلم مع شي حد اكيد تزعن في الصوت ما شاء الله يعني ايه يا ليلى هذه المصيبة ويقول الله عز وجل فلا بالقول، نهاية هذا ويقول الله عز يقول هذا المرأي لم يشتغل الكلام الطبيعي بمخصي يتركب وترخب وذير صوت، حرام فكيف بغنيات الناس؟ تهدي وهذا يقول مرة اعوذ بالله ما تستحي، ورسول عز يقول فلا تهدع بالقول، حتى كراءة في القرآن مرة ما تقرأ لا إن كنتم كتحسي وعندهم صرف ما شاء الله يقرأ في لكن العلماء حرّموا عنه يقرأ في القرآن حرّموا السماعة إليه من ما يقرأ إليش القرآن من مجهد ما سمع ليك السلس الرخيم الصور لما تسمع البقرة صفور شك يعمل ما شاء الله خلاص يزحر لا إله إلا الله فالذي خلقناه والذي يعرف أحوالك ويعرف أمورنا من يحركنا؟ اشكونا عمشين الكهرباء هنا الكهرباء ايه نعم سؤال الأسئلة يقول بعض الناس يرفضون أدعية معينة أثناء الوضوء فما حكم هذه الأدعية وما حكم الوضوء جدونها يا عسى الكبير أن المذكورة هو أن رسول الله عليه السلام يعني عندما كان يسميه في الأول وعلمه يسمى الوضوء كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده هو رسوله. اللهم اجعل من سوابين وجعل من بطيرين. سبحان الله والحمد لله. أن لا إله إلا الله. فسروا الفسوب خاص. أما عند لي عن بعضهم إذا إذا يده يقول الله مجانا. يعني آخذ كذا كذا في يميني ولا جاني آخذ شمالي. إذا مظلم يقول يقول الله ما أعلمني على سلاوة الثلاثة او شو من هذه إذا أخسر وجوه بطبيض وجوه بطبيض وجوه إذا أخسر القدم ويثبت على خلاص هذا الاسم كله هذا كله ما أزال الله هو السلطان ما عن رسول الله قل لي فيه هي لا لا فيه هي ذي اللي رسول الله رفع الاسبوع ما فيه ما فيه والتوجه للنبادي والنظر الى السلام مادن. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وفق ولك الحمد لله الا انت سبحانك وتوب سبحان ربك اربع ست عما يصيبون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين